بُسْتًا رِيبَالٌ بَسًا فَكَانَتْ هَبَاءً مّنثَرًا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثلة مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ من الآخرين على سرر مغضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب أباري قو كأس من معيين لا يصدعون عنها ولا يزفون، بفاكهات مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون rahurun einun ka amsalin lu'lu'il لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ في صدرم مخضود طلحا نضد وظل ممدود وماء مسكب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا İnşa etnöhün, İnşa etn, fajalnöhün abkarar, gürben atrabal, açhabil yemin,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 ve kanu yırcır onlar alınsınlar gizli ve kanu yırcır onlar alınsınlar gizli ve kanu yırcır onlar alınsınlar gizli ve لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فما لئون منها البطن فشربون عليه من الحمين فشربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم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 نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون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 فَلَوْلا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُ الشَّجَرَةَ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِمِينَ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 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فَلَوْلَا إِن غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فأما إن كان مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَجَنَّةٌ عَيْنٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُهُمْ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ